نستغفر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجير نوأيكم من عذاب النار نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرف المباركات أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغول الميامين رضي الله عنهم أجمعين بفضل الله تعالى وبعد الانتهاء من شرح مقدمة ابن أبي زيد خيراني رحمه الله نشرع في متن جديد وكما طلب إخواننا وأحبتنا ألا وهو متن لمعة الاعتقاد وإن شاء الله تعالى نعرف بصاحب هذا المتن المبارك ألا وهو الإمام الفقيه أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الصالحي وهذا الإمام اشتهر لدى العلماء ما ذكر المقدسي إلا وذكر كتابه المغني إلا وذكر كتابه المغني فصار الكتاب علما على صاحبه لأن كتابه المغني في الفقه يعتبر أوسع موسعة في مذاهب العلماء وأقاويلهم في مسائل الشريعة الإسلامية فإنه جمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الفائدي في بابه علما جمع من ذكره لأقاويل الصحابة وأقاويل كبار التابعين وتابعيهم وذكره لأقوال الأئمة الأربعة الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بل وكبار أصحابهم رحمهم الله تعالى واستقصى الروايات داخل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم إنه اعتمد مع ذكر الأقوال ذكر الأقوال أن ذكر الأدلة والتعليلات التي ذكرها الفقهاء ثم لم يطلق الخلافة هكذا دون أن يذكر الراجح لديه من مسائل الخلاف. فصار كتابه الذي طبع في مجلدات عديدة بحق موسعة من أهم موسوعات الفقه الإسلامي ومرجعا من أهم المراجع لدى العلماء من بعده وإلى عصرنا الحاضر ثم اشتهر رحمه الله ومن تم اشتهر بأنه صاحب المغني فكأن شهرة كتابه المغني غطت على اسمه رحمه الله فإذا قيل صاحب المغني انتقل هذا التعريف إلى هذا الإمام الجليل الذي سبق أن ذكرنا نسبه باختصار ولد هذا الإمام الجليل في شهر شعبان سنة 541 هجرية بفلسطين ببلة تسمى جماعيل قرب نابلس وتوفي رحمه الله سنة 620 من هجرة نبوية وقد تميز هذا العالم الجليل فوق تميزه العلمي بكتابه المغني بمختصراته الأخرى في الفقه ككتاب المقنع الذي يعتبر المتوسطين من طلاب العلم والكافي وهو فوق ذلك وكذلك العمدة وهو للمبتدئين اضافه جماعيل هكذا بتشديد بتشديد جمعيل ها جمعيل ها لكم الرقم الاخير نعم إضافة إلى كتاب الى كتابه روضه الناظم في أصول الفقه وهو كتاب مشهور وغير ذلك من رسائله وكتبه ومنها الكتاب الذي سنبدأ في شرحه والمشتمل على أصول العقيدة الإسلامية إن هذا العالم الجليل فوق كونه عالما بارع المصنفة قد تميز أيضا بكونه إماما مجاهدا فقد اشتهر رحمه الله تعالى بمشاركته في الجهاد في سبيل الله مع صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه هو وجماعته المقادسة من إخوانه وأبناء عمومته رحمهم الله تعالى فإن هذه الأسرة كانت مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في جهاده وشارك في المعارك التي دارت سنة 583 للهجرة مع الصليبيين وتحرير بيت المقدس منهم وكان ابن قدامة رحمه الله وأفراد أسرته ممن كان لهم ضوء كبير جدا في جهاد الصليبيين إذن إمام هذا رحمه الله إمام عادل إمام علم وإمام عمل وإمام جهاد وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم جمع بين العلم والعمل والجهاد وكانت صفاتهم تميزهم بهذا التمييز علم مؤصل معتمد على نصوص الكتاب والسنة يصحبه عمل ودعوة وجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه وعن سلفنا الصالح جميعا إذن بعد هذه المقدمة المختصرة والتي تتعلق بحيات الإمام المقدسي رحمه الله نتكلم عن الكتاب والذي سماه المؤلف رحمه الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد آه وما معنى اللوعة ما ما المقصود باللوعة آه ما معنى اللوعة تو ما معنى اللوعة أم ما معنى اللوعة تو البقعة جيد أم البقعة أو الشيء اليسير يعني اللمعة ما خالف دقة اللون ما خالف دقة اللون م? كأن يكون مت كأن يكون مثالا اللون الأسود وتكون في بقعة بيضاء فنسمي هذه البقعة البيضاء لمعة لمعة ولذا اشتهرت هذه الكلمة بأنها تطلق على لمعة الفارسي التي تكون غالبا في الخيل ونحوه، آه، تكون في الخيل ونحوه. وتكون هذه اللمعة لمعة بيضاء، وبقية الجسم إما أذهب، آه، أو قليل من ذلك. المهم أنه استهلاه، استهلاه. <تصفيق> نعم <تصفيق> المهم أنه اشتهر إطلاق هذا اللفظ على لمعة لمعة الفرص أو اللمعة بمعنى البلغة من العيش هذا تفسير آخر لللمعة اللمعة بمعنى البلغة من العيش وعلى هذا أو هذا فالشيخ رحمه الله قصد بكتابه حين سماه بلمعة الاعتقاد أنه يحتوي على بلغة من الاعتقاد الصحيح م? تعتمد على بلغة من الاعتقاد الصحيح أو أنه لمعة بيضاء أو أنه لمعة بيضاء منيرة لصفائها لصفائها وصحة دليلها لأنها عقيدة مستمدة من الكتاب والسنة ومن ثم قال رحمه الله الهادي إلى سبيل الرشاد ولا شك أن الاعتقاد الصحيح المبني على الأدلة أو على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هاد لمن سلكه، ها wow هاد لمن سلكه، وصار عليه إلى سبيل الرشاد من أراد أن يسلك مسلكه سبيل الرشاد فعليه بكتاب الله وسنة رسوله فعليه بالاعتقاد الصحيح ها فعليه بالاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا كان هذا المتن الهادي إلى سبيل الرشاد ولا شك أن من سار على نهج السلف في تعلم العقيدة فقد سار أو سلك سبيل الرشاد في الدنيا كذلك بأن يكون ممن اعتصم بها ممن هدي ورشد واستقام في طريقه وابتعد عن سبل الضلال وأهل الأهواء والبدع عادنا الله وإياكم منهم وهو أيضا سبيل إلى الرشاد في الآخرة حين يهدي من مات على هذا التوحيد الصحيح إلى جنات النعيم والفوز برضوان الله تعالى يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة وممن مفق وهدي إلى سبيل الرشاد وعلى هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يجمع من إثالة هذه أن تكون كتابا مفصلا في الاعتقاد وإنما أرادها لمعة تضيء الطريق أو أرادها بلغة للسالك، بحيث إذا قرأها المسلم واستوعبها وفهمها واستقامت لديه معرفة العقيدة من جوانبها المتعددة، وهو رحمه الله تعالى حارصة على ربط عقيدته بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تكون عقيدة صافية خالصة. بعيدة عن شوائب عقائد أهل الأهواء والبدع من المتكلمين والفلاسفة وأصحاب الفوق الضالة نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن تكون هذه العقيدة التي بسطها لنا سببا في دخوله الجنة إن شاء الله تعالى وأن ينفع بها كل من سمعها ولا شك أن صاحبها توقف فيها الإخلاص وإلا لما استمرت إلى يومنا هذا وكم بيننا وبين صاحبها من المفاوز كم بيننا وبينه من القرون ومع ذلك هذا المتن المبارك اللهم آمين هذا المتن المبارك يدرس ويدرس وسيبقى يدرس ويدرس ولن يتوقف عن التدريس والدراسة وكل من أراد دراسته أضاف إليه شيئا وهذا بفضل الله تعالى من حكم هذا الدين هذا الدين وهذه العقيدة الصحيحة لا يمكن لواحد فقط أن يشرحها ويتوقف بل كل من أتى يضيف إضافات وهذا دليل على أن هذا الدين غير جامد ومتحرك بفضل الله تعالى ولا يتوقف ولن يتوقف إلى أن يرطى الله الأرض ومن عليها وكل من أتى سيفيد ويستفيد ويضيف وينفع العبادة بفضل الله تعالى نسأل الله تعالى أن يجازيه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وأن يتقبل الله منه هذا المتنى المبارك قال الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي الصالح رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بدأ الشيخ رحمه الله يسالته هذه بما ب... ب... بما يبدأ به المصنفون من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى إذن كل المصنفين من علماء الإسلام يبدأون متونهم ورسائلهم بالبسملة بالبسملة والكلام على البسمة التي منتشر في كافة شروح الكتب في جميع الفنون في اللغة وفي النحو وفي كتب العقائدي وفي الفقه وغيرها لا يكاد من شرح كتابا من الكتب من هذه الكتب إلا وتكلم عن البسملة معناها وما دلت عليه من أسماء الله سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم وكذلك الكلام حول قوله بسم الله نعم بسم الله وبأي شيء يتعلق الجمل المجهور ونحن نشير إشارة مجملة فنقول قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم المعنى أبدأ كتاب مستعينا بالله تبارك وتعالى فباسم الجمل المجهور تعلق المحدوف تقديره أبدأ أبدأ ذلك بالنسبة لمن يؤلف كتابا كإمامنا هنا وإذا كان القارئ يقرأ القرآن يقول باسم الله الرحمن الرحيم تكون باسم جارا ومجرورا متعلقة بمحلوف تقديره أقرأ يعني الكاتب يقول أبدأ والمقرئ يقول أقرأ في صوت طيب نعم وإذا كان الإنسان مثلا يدخل يدخل بيته أو يدخل مكانا ويقول بسم الله آه يقول بسم الله فيكون معناها أدخل هذا المكان أدخل هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم أي مستعينا بالله تبارك وتعالى ولفظ الجلالة لفظ الجلالة الله الصحيح فيه أنه مشتق وليس بجامد مشتق وليس بجامد لأن العلماء وأهل اللغة اختلفوا في لفظ الجلالة آ الله فبعضهم قال إنه علم جامد وغير مشتق وبعضهم قال إنه مشتق ها؟ ثم اختلفوا في الشتقة هل هو من أله يأله فهو مألوه أو من أولها يأله فهو أله <تصفيق> الحمد لله فذهب بعض المتكلمين إلى أنه من أله يأله فهو آله أي إن الله يأله عباده فهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم إلى آخره وبناء على هذا التفسير وقع خطأ كبير عند عدد كثير من المتكلمين حينما فسروا كلمة الشهادة لا إله إلى الله حيث فسروها بأن معناها لا خالق إلا الله بناء على هذا الفهم في الاشتقاق لكن القول الثاني هو الصحيح من أليها يأله فهو مألوه أوليها عفوا أوليها يأله فهو مألوه ومعنى مألوه ما معنى مألوه ها؟ سبق معنا هذا وتكلمنا عنه مألوه بمعنى من الألوهية مألوه بمعنى معبود ما شاء الله بمعنى معبود نعم معبود نعم أي أن أي أن الله سبحانه وتعالى هو الله أي هو المستحق للعبودية ومن تم جاء تفسير كلمة الشهادة تفسير كلمة الشهادة لا إله إلا الله ها ما هو تفسير كلمة لا إله إلا الله؟ ما هو تفسير كلمة لا إله إلا الله؟ نعم، نعم. أي لا معبودة، لا معبودة بحق، تمام. لا معبودة بحق إلا الله. لا معبودة بحق إلا الله تبارك وتعالى. وهذا هو توحيد العبادة وهو الصحيح أيضاً في الشقاق كلمة الله وكلمة الله. آه ماذا قال فيها سبوي هل تعرفون قول سبوي في كلمة الله اسم جلاله آه ماذا قال فيها سبوي سبوي صاحب الكتاب عندما نقول الكتاب فهو كتاب سبوي قال قولة جميلة في كلمة الله من يذكر هذه القولة <تصفيق> نعم عن يقول قال أعرف المعايش قال بأن هذه الكلمة أو هذا الاسم الذي هو اسم جلالة هو أعرف المعايش ما شاء الله أعرف المعايش وقيل بأنه رؤية في المنام فسئل عن حالي فقال أدخلت الجنة فقيل بما قال بقولي بقولي أن الله أو أن هذا الاسم الذي هو اسم جلالة بأنه أعرف المعايش بأنه أعرف المعايش <تصفيق> طيب الرحمن الرحيم الرحمن صغة مبالغة خاص بالله سبحانه وتعالى لا يوصف به مخلوق والرحيم أيضا اسم من أسمائه تبارك وتعالى نعم أعرف المعايي هكذا نعم الرحمن صقة مبالغة خاص بالله سبحانه وتعالى لا يوصف به مخلوق والرحيم أيضا اسم من أسمائه ها لكن قد يوصف المخلوق بأنه رحيم واسمه تبارك وتعالى الرحمن الرحيم دال على صفة الرحمن وهو أي هذا الاسم وكذلك اسم الله الرحمن ها نتبتهما لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة للمخلوقين ولبن القيم رحمه الله تعالى في في أول كتاب مدائج السالكين كلام طيب جدا حول الفاتحة وحول اسمه تعالى الرحمن الرحيم فمن أراد الفائدة فليرجع إليه بتمامه فإن فيه فوائد جمع الحمد لله يقول الشيخ رحمه الله الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان بعد هذا قال الشيخ الحمد لله المحمود بكل لسان ال الحمد لله يعني ال هنا تفيد ماذا الحمد لله رب العالم الحمد هي لماذا للاستغراق والمقصود يقول القائل الحمد لله ذكر أوصاف المحمود والاعتراف بها والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وقول المؤلف رحمه الله تعالى بك هنا الحمد لله المحمود بكل لسان بكل لسان يدل على أمن مهم وأن الله سبحانه وتعالى فطر جميع الخلق على حمده سبحانه والاعتراف له بالوضوبية ومن تم فقوله المحمود بكل لسان يشمل لسان الحال وكذلك آه لسان المقال لسان المقال الذي يعم جميع المخلوقات كما قال تعالى آه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِمَّا شَيْءٍ إلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَتَفْقَهُونَ تَسْبِحَانَ لِسَانُ الْحَالِ فَإِنَّ اللَّهَ صَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَحْمَدُهُ جَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ وَلِسَانُ الْمَقَالِ فَإِنَّهُ صَبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ الْأَلْسِنَةِ فَمَهْمَا اخْتَلَفَتِ الْلُّغَاتِ فإن الله سبحانه وتعالى يحمده أهل تلك اللغة بما علموا من أوصافه سبحانه وتعالى وبما هو أهل وهذا من خصائص الألوهية والربوبية التي لا تكون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله المعبود في كل زمان أي أنه سبحانه وتعالى له العبودية والعبودية قسمان القسم الأول عبودية عامة شاملة لا يخرج عنها أحد تشمل جميع الخلق كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت عبدا. فهو سبحانه وتعالى معبود وتلك العبودية هي مقتضى ربوبية فهو معبود عند جميع الخلق لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو خالقهم ورزقهم وهو الذي أحياهم ثم يميتهم وهو ربهم تبارك وتعالى الربوبية الكاملة وهو ربهم تبارك وتعالى الربوبية الكاملة ولهذا فإن هذه العبودية العاملة العامة الشاملة لا يخرج منها أحد لا يخرج منها أحد لا من إنس ولا من جن ولا مؤمن ولا كافر ولا من بشر ولا ملك ولا من شمس ولا قمر ولا من أرض ولا سماء ولا من بحر ولا من ولا من هواء فالكل عبيد لله سبحانه وتعالى مسخرون له نعم مسخرون له تبارك وتعالى مطيعون له سبحانه شاءوا أم أبوا ومن هذا مما دلت عليه النصوص الكثيرة فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي أمرهم وهو الذي يقدر لهم ما يشاء وهم خاضعون له حتى بني آدم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى عقولا هم أيضا في نشأتهم على هذه الأرض وفي حياتهم فيها بل وفي رزقهم وأجلهم وموتهم وألوانهم وأطوالهم وما يجري داخل أجسامهم من حركات القلب والدم والهضم إلى آخر كل ذلك هم خاضعون فيه لله سبحانه وتعالى والله ما أعظم العقيدة ما أعظم العقيدة فليس للإنسان إرادة فليس للإنسان إرادة في أن يختار كيف يتمعيشه ولا كيف يتنفسه ولا كيف يضخ الدم في عروقه ولا كيف يقضي حاجته إلى غير ذلك وإذا كان هدف في الإنسان العاقل المكلف كيف بغيره من المخلوقات هذه العبودية الشاملة التي لا يخرج عنها أحد أما القسم الثاني من أقسام العبودية هي العبودية الخاصة العبودية الخاصة وهي التي يتميز بها المؤمنون عن الكفار فالمؤمنون الذين يعبدون الله تبارك وتعالى مخلصين له على وفق شريعته التي أمر بها على على السنة رسله عليهم الصلاة والسلام نعم عبودية شرعية الأولى عبودية كونية والتاني عبودية شرعية نعم ففي قو فقول المؤلف رحمه الله تماما إرادة تابعة لإرادة الله ولهذا تكلم العلماء بفضل الله تعالى عن هذا أو عن ذلك البيت الشعي لأبي قاسم الشابي إذا الشعب أراد الحياة ها؟ فلا إرادة إلا إرادة الله جل وعلا فما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن لا إرادة لأحد إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون نعم <تصفيق> فقوله رحمه الله المعبود في كل زمان قد تدخل فيه العبودية العامة وقد تدخل فيه العبودية الخاصة بالمؤمنين المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن هذا قال الشيخ رحمه الله في كل زمان يشمل أيضا كل مكان والمعنى لا يخلو زمان أو مكان من وجود من يعبد الله جل وعلا ها؟ وهذا الذي علمناه من أخبار رسول الله الكرام ومما أخبر نبيه سيد المرثلين صلى الله عليه وسلم لا تزال بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف ما الخذل الخدلهم من حتى يأتي أمو الله وهم على ذلك وما قبل ذلك ها يعني قبل خلق الخلقي من كان يعبد الله جل وعلا؟ الملائكة فالملائكة كانوا يعبدون الله تعالى وآدم أهبط إلى الأرض وهو على التوحيد ثم يقول الشيخ رحمه الله الذي لا يخل من علمه مكان في هذا إتبات شمول علم الله سبحانه وتعالى شمولية علمه فلا يخل من علمه أي مكان سواء كان هذا المكان ظاهرا أو باطنا في جوف البحار أو في جوف الأرض أو تحت صخور الجبال أو فيما هو ظاهر فعلم الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل مكان قد أحاط بكل مكان يقول سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله ما أعظمها من آية. تأمل هذه الآية. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر. لا إله إلا الله. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. لا عليكم. معكم السلام الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة هذه الورقة الصفراء أو الخضراء أو كيفما كانت تسقط من أي شجرة فالله جل وعلا يعلم بسقوطها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا إله إلا الله وعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما ولهذا اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك فالله جل وعلا يعلم حركاتك وسكناتك يعلم خائنة الأعين يعلم الغمزة واللمزة والهمزة يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وإذا اعتقدت هذا الاعتقاد وكنت تعتقد بأن الله تعالى يعلم كل شيء أترض أن يراك مولاك. في مواطن نهاك عنها أترض أن يراك وأنت ترتكب الحرام وما قدر الله حق قدري إذا ما قدرت ربك حق التقدير إذا كان يراك في مواطن نهاك عنها لا إله إلى الله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذا الذي ينبغي يا إخوة أن ننتقل بالعقيدة من الجانب النظري إلى الجانب العملي أن نطبق العقيدة في سلوكنا مع ربنا أولا خالقنا ورازقنا ثم مع الخلائق اللهم آمين لا إله الله اللهم أعيننا على أنفسنا مرحب لنا ورحمنا يا رب اللهم أرحم تقصيرنا إذن قال الشيخ رحمه الله ولا يشغله شأن عن شأن وذلك لكمال صفاته جل وعلا فالمخلوق لضعفه وقصور صفته فيما قد يكون عندهم بعض الصفات لا يستطيع أن, أن يشتغل بأكثر من عمل فقط واحد انظر إلى عظمة العظيم سبحانه وتعالى ها؟ لا يشغله شأن عن شأن بخلاف البشر لا يمكن أن يقوم ها بأكثر من عمل في وقت واحد وينظر أن يجمع إنسان القواه جل عن الأشباه والأنداد أن يجمع الإنسان قواه العقلية لتكون في عملين متكافئين في وقت واحد وإنما غاية ما يحصل إنما غاية ما يحصل عن الإنسان أن يشتغل بعمل يعمل فيه دهنه ثم يشتغل بيده أو بيجله بعمل آخر لا يحتاج إلى إعمال فكر أما ما عدا ذلك فلا يستطيع أما الله سبحانه وتعالى أما الله سبحانه وتعالى فقد وسع سمعه السماوات والأرض وسع سمعه السماوات والأرض فيسمع في وقت واحد دعاء الداعين وأقوى على اختلاف الزمان والمكان ومهما بلغت كطرة الداعين والسائلين بمختلف اللغات والأجناس، حتى قيل إنه يسمع حفيف النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الضلماء سبحانه وتعالى وهذا هو حقيقة فهم أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لأسمائه وصفاته كانوا يفهمونها كما يليق بجلاله وعظمته دون مشابهة المخلوقين ومن ثم فلا يحتاجون إلى تأويل وأما أهل الكلام الباطل، فهم أولا يقعون في التشبيه فإذا سمعوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى ظنوا أنها كصفة فلان أو فلان من البشر ثم يزدرون إلى التأويل للهروب من هذا التشبيه الذي توهموه فيقعون في الجحود والتعطيل أما المنهج الأسلم والأحكم والأعلم الذي هو منهج أهل السنة والجماعة فيتبتون لله يتبتون لله الصفات كما تليق بجلاله وعظمته، ولا يحتاجون إلى تأويل، ولا إلى تحريف، ولا إلى تعطيل. قال الشيخ رحمه الله. جل عن الأشباه والأنداد أي تقدس وتنزه عن الأشباه والأنداد الأشباه والشبيه من المشابه من بعض الوجه بعض وهو سبحانه وتعالى جل عن أن يشبهه شيئا من خلقه لا في ذاته ولا في أي صفة من صفاته تبارك وتعالى كما أنه أيضا جل وتقدس عن الند والمثيل سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في صفة من الصفات أو غير ذلك فهو الرب المعبود وحده لا شريك له وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ ونفذ حكمه في جميع العباد كما أنه أيضا تنزى عن الصاحبة والأولاد وهذا دلت عليه النصوص من القرآن والسنة في سورة الإخلاص وغيرها فهو سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وفي ذلك نقص اعتقاد من اعتقد ذلك ونقد لما ادعاه المشركون حينما زعموا أن الملائكة إنات وأنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك علو كبير وأن النصارى حينما يقولون إن المسيح ابن الله أو اليهود حينما يقولون إن عزير ابن الله والابن يحتاج إلى صاحبه والله سبحانه وتعالى تنزها عن الصاحبة والولد تعال عما يقول هؤلاء جميعا علوا كبير ونفذ حكمه قال ونفذ حكمه في جميع العباد الأصل في هذا الحكم النافذ في جميع العباد أنه حكمه القدري فما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ومن لم يشاء لم يكن فما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن وهذا الذي نفذ في الجميع المؤمن والكافر فجميع العباد نفذ فيهم حكم الله سبحانه وتعالى فهم جاءوا إلى هذه الدنيا بأمه الله ويحيون بأمه الله ويموتون بأمه الله فحكمه فيهم نافذ وقد يدخل في عموم هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحكم بين العباد في الدنيا وعليكم سبحانه الله في الدنيا بشرعه وأميه وفي الآخرة بجزائه وحسابه كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر والخلق والتقدير والأمر ونفاد شرع الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده ويشرع لهم بما يشاء فبما أنه سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده وبما أن حكمه القضائي هو النافذ فهو أيضا سبحانه وتعالى الذي له الشرع والحكم بين عبادي. قال تعالى ولا يشهك في حكمه أحدا وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ها؟ إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمين وقال سبحانه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون الآن قال تعال بعد ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة يخلق ويختار كقوله ألا له الخلق ولم فهو الذي ينفذ حكمه في جميع العباد قدراً وهو الذي يجب أن ينفذ حكمه في جميع العباد أمرا وشرعا وعليكم السلام الله. أمرا وشرعا قال رحمه الله تعالى لا تمثله العقول بالتفكير لا تمثله العقول بالتفكير أي أن سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته لا يمكن أن تمثله أو تشبهه العقول بالتفكير، أي مهما بلغ العقل في فهمه وسعة خياله أو نحو ذلك فلا يستطيع أن يمثله، اللهم آمين، أن يمثله أو أن يمثله أو يشبه ذات الله جل وعلا. أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى وكيف يستطيع عقل الإنسان القاصر الصغير أن يمثل ذات الله أو صفة من صفاته والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه في آية مما يجب أن يقف عندها الإنسان دائما وهو يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه تصور هذا فأن لهذا الإنسان الذي هو خلق ومخلوق صغير جدا يجري على هذه الأرض وهذه الأرض بالنسبة لكون الله الشاسع لا تمثل إلا ظر صغير جدا ومع ذلك فإن الأرضين والسماوات بكواكبها ومجراتها وسعتها كما قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قرضته يوم القيامة الله أكبر والسماوات مطويات بيمينه أين نحن من تضب كلام الله جل وعلا ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السمع الوصير والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه فكيف يأتي العقل ليمثل صفات الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير وقيل كيف فكرت في الله جل وعلا فاعلم أنه بخلاف ذلك لأن فهمك وعقلك الصغير القاصر لا يستطيع الوصول إلى كنه حقيقة الله جل وعلا قال الشيخ رحمه الله ولا تتوهمه القلوب بالتصوير نعم ليس كم مثل ولا تتوهمه القلوب بالتصوير الوهم قوة من شأنها إدراك الجزئيات والمعنى أن القلب مهما توهم لا يمكن أن يصل إلى وهم معين بتصوير ذات الله سبحانه وتعالى أو صفاته ولهذا قطع إمة السلف رحمهم الله أن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا تعرف ولا يحاط بها ولذا فإن أهل السنة والجماعة يتبتون لله الصفات لكن الكيفية يكلون أمرها إلى الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى عن نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أي أنه سبحانه وتعالى وإن كان يرى حيث يراه المؤمن يوم القيامة اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا رب أعظم ما يعطى المؤمن في جنة أنه يرى ربه حيث يراه المؤمنين يوم القيامة رؤية عيانية أي معاينة حقيقية إلا أنهم مع رؤيتهم له لا يذيكونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى وفرق بين الرؤية والإدراك ولله المثل الأعلى فنحن الآن مثلا نرى السماء ونرى الشمس ونرى القمر لكن لا نستطيع أن ندرك حقيقة هذه المخلوقات بل في الأرض نرى الجبل إلا أننا لا نستطيع أن ندرك تفاصيل هذا الجبل ونحو ذلك ولله المثل الأعلى فالله يرع ولكن مع ذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فهو سبحانه وتعالى لا تتوهمه القلوب بتصوير معين سواء كان هذا التصوير مما يتوهمه القلب أو العقل لصفة ذاتية لله سبحانه وتعالى أو لصفة معنوية أو لصفة فعلية <تصفيق> ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة من قواعد أهل السنة مستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السمع المصير وهذا ومنهاج أهل السنة والجماعة فقوله ليس كمثله شيء أرد على ماذا أرد على ماذا أرد على من في قوله على المشبهة أحسنت رد على المشبه والممثلة فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يماثل أحدا من خلقه ولا تماثل صفاته صفات أحد من خلقه ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء وشيء هنا ها؟ تعم من ألفاظ العموم م? لأنها نكرة في سياق نفي في سياق نفي بقوله ليس والكاف في قوله كمثله يعني كانت الآية تأتيكها ليس م م مثله أو ليس مثله لكن الكاف جاءت هنا للتأكيد كما هو معروف في لغة العرب ليس كمثله الكاف جاءت التأكيد والأصل فيه ليس مثله شيء ليس مثله شيء فأكدها بقوله سبحانه ليس كمثله شيء احفظوا هذه المعلومات قد يسألوا كسائل ما ما سبب أن تأتي الكاف هنا ما? الكاف هنا جاءت للتأكيد فالله جل وعلا أكده بقوله ليس كمثله شيء وبعض العلماء قالوا إن الكاف بمعنى مثل فيكون ليس مثل مثله شيء قالوا وهذا من باب المبارغة أي أنه إذا كان مثل المثل ليس كمثله سبحانه فإن المثل من باب أولى وقوله تعالى نعم وهو السميع البصير هذا لبيان إتبات الصفات لله سبحانه وتعالى فهو رد على من بقوله هو السميع البصير رد على من رد على من على النفايات أنا على المعطلة على المعطلة فإن قوله تعالى وهو السميع البصير إسماني لله ذا اللّان على صفتي السمع والبصر له تبارك وتعالى والسميع البصير إسمان لله لا يمكن أن يتبت إلا بإثبات ما دل عليه وهو صفة ماذا؟ صفة السمع وصفة البصر ولذا اقترح بعض المعتزلة على أحد خلفاء ابن العباس في زمن تسلط المعتزلة أن يكتب على سط على سطح الكعبة، يعني على أن يكتب، وكان مكتوبا عليها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقترح عليه أن يمحوها ويكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. فبعضهم يقول: ما الفرق بين السميع البصير والعزيز الحكيم؟ هذا المعتزلي لا مانع عنده أن يثبت أن الله عزيز حكيم لأن هذين الاسمين قد يرجعهما إلى ربوبيته ونحو ذلك لكنه أراد أن يمحو السمع البصير حتى لا ينفي ما دل عليه من صفة السمع والبصر نظرا لتوهمه التشبيه يعني هو توهم التشبيه فأراد أن يمحو السمع البصير وأن يضع معنا مع مكانها العزيز الحكيم قال الإمام المقدسي له الأسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على العرش استوى له الأسماء الحسنى الحسنى بمعنى ماذا الحسنة بمعنى الحسنة الحسنة وهي التي بلغت في الحسن غايته ليس هناك أحسن من أسماء الله وهذا قد ورد بنص القرآن قال تعالى ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها فأسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنة بارغة الكمال في الحسن بارغة الكمال في الحسن والصفات العلا أي أن الله سبحانه وتعالى له الصفات العالية الكاملة ذات القدر والعظمة لأن الصفات عظيمة هي صفات كاملة ما صفات كاملة ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يمثل في بداية هذه العقيدة لبيان منهج السلف رحمه الله تعالى ببعض الصفات التي قد وقع فيها خلاف أو كلام أو نحو ذلك بين الفرق والطوائف فقال الرحمن على العرش استوى وقد سقى رحمه الله تعالى مصاق المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى لأن الصياق يدل على ذلك فقد قال رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السمع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلا ثم قال الرحمن على العرش استوى فجمع رحمه الله تعالى بين الثناء على الله بين الثناء على الله جمع بين الثناء على الله بما هو ثابت من صفاته مثل صفة الاستواء على العرش وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في إطلاع هذا الصرح الكلام عن صفة الاستواء ومجلولها والشيخ هنا إنما أراد أن يشير في هذه الآية إلى ما دلت عليه من الصفات من صفات لكن أيضا أراد بيان منهاج السلف رحمهم الله تعالى في إتبات في إتبات الصفات وأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة رحمهم الله يتبتون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى كما يلق بجلاله وعظمته لأن استواء الله على العرش ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في سبعة مواضع أما من فسره أو تأوله بالاستلاء أو نحو ذلك فتأويله باطل وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مناقشة ذلك قال الشيخ رحمه الله مستشهدا له ما في السمارة وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى نرجو الكلام على هذه الأدلة التي استدل بها الشيخ إلى الحصة المقبلة سائلنا الله جل وعلا أن يصحح عقائدنا وأن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله كما نسأله جل وعلا أن يدخلنا الجنة بهذه العقيدة وأن يحينا ما أحيانا على هذه العقيدة وأن يميتنا إذا أماتنا على هذه العقيدة نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإيكم بمن سمعنا فجزاكم الله خير الجزاء وتقبل الله منه ومنكم لا لا أسبوعي هذا درس أسبوعي كل سبت إن شاء الله مع الحادي عشر بتوقيت مصر نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك فيكم وفي حضوركم كما نسأله جل وعلا أن يصحح قائدنا وأن ينفعنا بما نسمع وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا فجزاكم الله خير جزاء على متابعتكم وتقبل الله منا ومنكم كما نسأله جل وعلا أن يحفظكم جميعا وأن يبارك في هذه الغرف وعن يجعل وعند يجعل في ميزان حصناتي أصحابها ومشي فيها والقائمين عليها وزوارها نسأل جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد اللهم مأمون وأن يوحد صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم كما نسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا في ليبيا وأن يزيل همهم وقربهم نسأله جل وعلا أن يرحم موتاهم وأن يتقبل شهداءهم في الجنة إن شاء الله نسأل الله جل وعلا أن يفرج قربهم فاللهم فرج قربهم فاللهم فرج قربهم اللهم كلهم لا لاتكن عليهم اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرهم أزراء اللهم انصرهم نصرهم أزراء اللهم ارحم شهداءهم واسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين نسأل الله جل وعلا أن يعيد بلادنا مسائي بلاد المسلمين من الفتن اللهم أعد بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم أصلح أحوالهم وأحوال أولاد أمورهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم للمتحابين فيه، كما نسأل جل وعلا أن نصلح شباب المسلمين، اللهم بارك في شباب المسلمين، اللهم بارك في شباب المسلمين القوام وإنعتا، اللهم بارك في شباب المسلمين، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. وأن يجعلكم من الدعات إلى الله جل وعلا، وأن يجعلكم ممن يربون عن سمة الحبيب المصطفى، وأن يجعلكم من العلماء ومن الدعات ومن القادة إن شاء الله تعالى، الذين يدعون إلى الإسلام ويحكمون شرع الله. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام في كل مكان. اللهم نصر المشاهدين في كل مكان، الذين يجهدون لإلائي كلمتك. اللهم نصر النصارى المعزّر. بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بالحسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السجود بين يديك بارك الله فيكم جميعا إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن الفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطعنا وأن يتجاوز عن دنوبنا وأن يصلح أحوالنا وحسبنا بهذا أن نجتمعنا على كتابه وعلى سنة نبيه وأتذكر قولا لابن الجوزي رحمه الله ابن الجوزي كان يحضر مجلسه أكثر من ثلاثين ألفا أكثر من ثلاثين ألفا مرة نظر إلى هذا المجلس فقال يا رب إنك قادر على أن تدخل هؤلاء الجنة وأن تدخل النار، فلا تدخل النار حتى لا يقولوا أو حتى يقولون بأنه أدخلهم النار لأنه كان يدلوا عليه لا إله إلا الله يعني أنه كان يدل الناس على الله تعالى فأدخله الله النار فقال يا رب لا تدخلني النار حتى يقولون بأنني بأنك أدخلتني النار وكنت أدل الناس عليك ليعبدوك ويعيفونك ولهذا نقول ما قال ابن جوزي فنسأل الله تعالى أن تدخلنا الجنة مع إخواني الذين في هذه الغرف نسأله جل وعلا أن يجمعنا بكم في جنة النعيم وأن يرحمنا برحمته وأن يرحم تقصيرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يرحم قلة حيلتنا وأن يرحم خلل عبادتنا وخلل أقائدنا نسأله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا برحمته فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم أمين اللهم كما سترتن في الدنيا فاسطرنا في الآخرة استرنا يوم العرض استرنا يوم الحساب استرنا يا رب كما سترت علينا جنوبنا وكما جاء في الحديث عندما يضع ربنا جل على يده على كتفي وكان في ذلك الرجل فيقول سترت عليك جنوبك في الدنيا فأنا استر عليك اليوم في يوم القيامة نسأل الله جل على العفو العافية وأن يستر علينا جنوبنا وأن يغفر وأن يرحمنا وأن يرحم تقصيرنا فبارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منه ومنكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وززاكم الله وخير جزاء